الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه وإلى الجزء الثاني من باب الصيام نبدأ بفضل الله عز وجل سؤال واحد والعشرون ما هي مبطلات الصيام مبطلات الصيام هي الاكل والشرب والقيق عمدا والجماع والحيب والنفاس. باب الاكل والشرب عمدا من مبطلات الصيام السؤال الثاني والعشرون هل الاكل او الشرب عمدا من مطلات الصيام الأكل أو الشرب عند من مطلات الصيام لقول الله تعالى وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل أما من أكل وشرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفرة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فلتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه البخاري <تصفيق> باب ما جاء في حكم القيء السؤال الثالث والعشرون هل القيء مطلقا مبطل للصيام القيء عمدا مبطل للصيام ويجب علي قضاء ذلك اليوم أما إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفار لحديث أبو هرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي صحح الألباني <تصفيق> باب الجماع في نهار رمضان مبطلا للصيام السؤال الرابع والعشرون ما الدليل على أن الجماع في نهار رمضان مبطل للصيام الجماع في نهار رمضان مبطلا للصيام قال الله تعالى فالآن باشروا هنا وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نما قال وطئت امراتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فامره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به رواه مسلم الحيض والنفاس من مطلات الصيام السؤال الخامس والعشرون ما الدليل على أن الحيد والنفاس من مطلات الصيام الحيد والنفاس من مطلات الصيام عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها, دينها البخاري أحكام المفتراط واحد واثنان الأكل أو الشرب عندن ليس عليه قضاء ولا كثار وذلك لعدم تبوته قضى متعمدا فلا عذر صياما لا يصح منه ثلاثة القيء عمدا القيء عمدا مبطلا للصيام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أربعة الحيد والنفاس ويجب عليهم القضاء خمسة جماع ويجب عليه كفارة باب في احكام المفترات لكل من المفترات السابقه حكما خاصا بها بينه الشرع الكريم اليك تفصيل ذلك حضنا <تصفيق> طرهر الروحي نقية كي ظلمة القلب في حكم من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان السؤال السادس والعشرون ما حكم من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان من أكل أو شرب عمدا ليس عليه قضاء ولا كثارة وذلك لعدم ثبوته إن قضاء متعمدا بلا عذر صياما لا يصح منه قال ابن حزم وبرهان ذلك ان بين <تصفيق> قال ابن حجم برآن ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ولم يأتي في فساد الصوم بالتعمد بالأكل أو الشرب أو الوطن نص بإجاب القضاء وإنما افترض تعالى رمضان لغيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ فيجاب الصيام غيره بدلا منه إجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد وبين من قال إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة وهكذا في كل شيء قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وقال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه باب في أحكام القيء في نهار رمضان <تصفيق> عش يتمن في صباه ثم قد صار نبيا عش في صباه ثم قد صار نبيا السؤال السابع والعشرون ما حكم القيء في نهار رمضان القيء عمدا مبتلا للصيام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أما إذا ولبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي صحح الألباني من كل سوء أطوع عنه البؤسطية كي تنال به ثوابا من لدن ربي رضية قال هل مختار كهاتين ثوابا أخروية يا يتيما استعب بالله ثم باب يجب على الحائد والنفساء قضاء ما افترته في نهار رمضان السؤال الثامن والعشرون هل يجب على الحائض والنفثاء قضاء ما افترته في نهار رمضان طريقا مشرقا وهدنا من الرحمانيه هدينا به الصالحات وللمكارب والتقى الحائض والنفثاء يجب عليهما القضاء عن معاده قالت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 رواه مسلم قد صانه رب العباد بحكمه وحمام لا يضيع طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيء باب في ان الجماع في نهار رمضان مفضلا للصيام ويجب عليه كفاره سؤال تاتع والعشر. ما حكم من جامع في نهار رمضان وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاته الجماع في نهار رمضان مصرا للصيام ويجب عليه كفار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأة وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبتا تعطقها قال لا قال فهل تستطيع أن تقوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام سحفين مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك وتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق بيه فقال رجل اعلى افكر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افكر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك رواه البخاري <تصفيق> ركن من أركان الصيام. السؤال الثالث: النية ركن من أركان الصيام؟ ولابد أن تكون قبل الفجر. ما الدليل على ذلك؟ يجب تثبيت النية قبل الفجر في الصيام الواجب. في قول صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. صحح البخاري. ريح ومن المعلوم أن كل شخص يقوم آخر الليل ويتسحر فانه قد أراد الصيام لان كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة والإرادة هي النية أما الصيام النافذة فلا يجبون تثبيت النية من الليل عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فاني إذا صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم ما يباح فعله في الصيام يباح للصائم أمور منها واحد الحجامه اثنين الغسل للتبرد ثلاثة أن يصبح جنبا أربعة القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه خمسة السواق والطيب والإدهان والكحل والحقنة ستة المضمضة والاستنشار من غير المبالغة سبع الوصال إلى السحر ثمانية ذوق الطعام <تصفيق> وعامي عظمت ذنوبي واكتاوت منها الحاشى حسبي بي أنك طالقي رحماني يا رب قد ضاقت علي ما لا بيحي باب في جواد الحجام للصائم السؤال الواحد والثلاثون هل يباح للصائم الاحتجام اذكر الدليل يباح للصائم الاحتجام والدليل والدليل, والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو البخاري غير انه يقره الحجام لمن خشي على نفسه او خشي على نفسه الضعف عن ثابت البناني قال سوير انث نمارك رضي الله عنه هكنتم تكرهون الحجام للصائم قال لا الا من اجل الضعف وهو البخاري وحكم التبرع بالدم كحكم الحجامة فان فاشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار الا لضروره قد جاء يطوق <تصفيق> في جواز الاختثال في نهار رمضان للتبرد سؤال اثنين وثلاثون هل يباح للصائم الاختثال في نهار رمضان للتبرد اذكر الدريب موسيقى <تصفيق> سباح للصائم الاختثال في نهار رمضان للتبرد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر صحح الألباني باب في حكم الصائم الذي يصبح جنبا سؤال 33 ما حكم الصائم الذي يصبح جنبا من ادركه الفجر وهو جنب فاختسل بعد الفجر فصيامه صحيح والدليل حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيختسل ويصوم تفق عليه بهم قد سالت الدنيا وسموا حبا قصد العلي صعود المجد رسالتهم وأبو إلا نور الهدية بهم قد سالت الدنيا وسموا حبا قصد العلي صعود المجد رسالتهم وأبو إلا نور الهدية. النور بهم صدقا ظهرا الدنيا مستهرا يا غدا الليل ضياء ما في جواز مباشرة الصائم أهله في نهار رمضان سؤال 34 هل يباح للصائم أن يقبل أهله ويباشرهم في نهار رمضان مباشرة الصائم أهله في نهار رمضان إذا قدر على ضبط نفسه مباح. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه أما إن كان قوي الشهوه وخشي عليه أن يقع في المحظور وهو الجماع فالاولى له وهذا حاله أن لا يباشر وكأن سيد عائشة أشارت إلى ذلك في الحديث الصادق في قولها فكان املككم لإربه ولقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه اتفق عليه صاغوا للمجد رسالتهم وابوا الا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا واضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجد الليل ضياء باب في جواد التسوق للصائب من اماما للانسان نسعى للآخرة خيّا السؤال الخامس والثلاثون هل يباح للصائب أن يتسوق ويتطيب ويمس الدهن ويكتحل ويحتقن اذكر الدليل حبا فصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وابوا إلا نورا هديا النور بهم صدق لا يكره للصائم التسوق مطلقا بل هو سن في حقه كغيره لان عموم الأدلة تدل على سنيه السواق في جميع الاوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم السواق متهرة للفم مرضاة للرب رواه البخاري ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم والحكم العام يجد ابقاؤه على عمومه إلا أن يرد مقصص وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فاستاقوا بالغداك ولا تستاقوا بالعشي وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم لأن الضعيف ليس بحجة ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل باب في جواد المضمضة والاستنشاق للصائم من غير مبالبة 36 هل يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق صائم أن يتذوق الطعام بشرط عدم دخوله للحلق والدليل قول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل أو شيئا يريد شراؤه صححه الألباني باب في الجواب للصائم إذا أراد أن يواصل الصيام ان يواصل إلى السحر السؤال 38 إذا أراد الصائم أن يواصل الصيام يباح له أن يواصل إلى السحر ما هو الدليل على ذلك و بالله نزل يطوى زمان بائس شحيح يطوى زمان يجوز للصائم اذا اراد ان يواصل الصيام ان يواصل الى السحر عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني مصاق يسقي رواه بخاري ما يستحب للصائم فعله يستحب للصائم فعل بعض الأمور منها واحد الصحور ويستحب تأخيره اثنين الفطر ويستحب تعجيله واستحب للصائم أن يفتر على رفبات فإن لم يكن فعلى تمرات أو على الماء ثالثة مدارسة الكرآن في تنصب الأشراك عمدا بالقلوب الغافلات ما يضيع باب في سنور في السؤال في بركه السحور السؤال ما الدليل على سحباب السحور للصائم في السحور برقه قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور برقه متفق عليه كما أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم <تصفيق> باب في وقت السحور السؤال 40. متى يكون السحور وقت السحور من منتصف الليل الى طلوع الفاجر والمستحب تأخيره فعن ديب بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين ايه متفق عليه. ويتحقق السحور ولو بجرعه ماء لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعه ماء صححه الالباني من سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فهل له أن يأكل أو يشرب؟ السؤال واحد من سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب. من سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب. قال صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه صححه الألباني باب في استحباب تعجيل الفطور سؤال 42 هل يستحب تعجيل الفطور للصائم باب والناس قد أشك... يستحب على الصائم تعجيل الفطور لقول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق علينا اخوة في نصف ساعة تكلمنا في باب أو اجزاء من باب الصيام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 على حملها صبر ولا جمل اشكو إليك أمور